بدأت ببسم الله روحي بهتدت اهتدت إلى كشف أسرار بباطنه انطوت وصليت بالثاني على خير خلقه محمد منزاح الضلالة والغلت إلهي لقد أقسمت باسمك داعيا بآج وماهوج جلت فتجلجلت Saldı kabil ismil muazzam kadrıhu, ve yesser umuri, ya ilahi bıslmhat, ve ya hiy ya qiyum, adguk rajiya, bajn ayujn jeljeliyutin <Sessizlik> <Sessizlik> helhelat, bısmısmın بآج أهوج يا إلهي مهوج ويا جلجلوت بالإجابة هلهلت لتحيي حياة القلب من دنس به بقيوم قام السر فيه وأشرقت علي ضياء من بوارق نوره فلاح على وجهي سنا وأبرقت وَصُبَّ عَلَى قَلْبِي شَآبِيبُ رَحْمَةٍ بِحِكْمَةِ مَوْلَانَ الْكَرِيمِ فَأَنْطَقَتْ أَحَاطَتْ بِيَا الْأَنْوَارُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَهَيْبَةُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ بِنَا عَلَتْ فَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ يَا خَيْرَ بَارِئٍ وَيَا خَيْرَ خَلَّاقٍ وَأَكْرَمَ مَنْ بَغَتْ فبلغني قصتي وكل مآربي بحق حروف بالهجاء تجمعت بسر حروف أودعت في عزيمتي بنور سناء الإسم والروح قد علت أفضلي من الأنوار فيضه مشرق علي وأحيي ميت قلبي بطيتغت Ala ve al bseni heybet ve jalel ve kufa yda al aedai gnni bglmhet ala vhpjbnni min adwn v pasid b pkk shmahx shmx sllmt sllmt bnur jalel bazhx v shrantqx Binûr eşmachin jalyâ sari'an kadin qadat Biyâhin ve yuyuhin namuhin asaliyâ Veya aliyan yassir umurî biçay salat Wa amnâhenni yâdha الجelâli karâmetan Bi esrâar ilmin ya haleem bikanjallat Wa qallisni min kulli hewlin wa şiddetin Binass asbelat ve akrıssın ya del Jalal bıkafıkun, ey Jabır al Kalb el Kesir min al Xabet, ve slem bahar ve ağtını xar berrha, fâ ante malazi ve al Kurb bıkan gelat, ve sib alıyı al Rızk ve ve ve abkim, وأخرسهم يا ذا الجلال بحوسمت وفي حوسم مع دوسم وبراسم تحصنت بالإسم العظيم من الغلت وألف قلوب العالمين جميعها علي وأعطني الكبول بشلمهت ويسر أموري يا إلهي وأعطني من العز بالعليا بشمخ وأشمخت واسبل علينا الستر واشف قلوبنا فانت شفاء للقلوب من الغث وبارك لنا اللهم في جمع كسبنا وحل عقد العسر بي يوهن ارتحت بي ياهن ويا يوهن ويا خير بازخ ويا من لنا من جوده نمت نَرُدُّ بِكَ الأَعْدَاءَ مِنْ كُلِّ وِجْهَةٍ وَبِالِاسْمِ تَرْمِيهِمْ مِنَ البُعْدِ بِالشَّتَتِ وَاخْذِلْهُمْ يَا ذَا الجَلَالِ بِفَضْلِ مَنْ إِلَيْهِ سَعَتْ ضَبُّ الفُلَاتِ وَقَدْ شَكَتْ فَأَنْتَ رَجَائِي يَا إِلَٰهِي وَسَيِّدِي فَفُلَّ لَمِيمَ الجَيْشِ إِنْ رَامَ بِي عَبَثَ وَكُفَّ جَمِيعَ الْمُضِرِّينَ كيدهم وعني بأكسامك حتماً وما حوت، فيا خير مسؤول وأكرم من أعطى ويا خير مأمول إلى أمة خلت أقت كوكبي بالإسم نوراً وبهجة مدى الدهر والأيام يا نور جلجلت بآج أهوج جالمهوج جلالة جليل جلجليوت جماه تمهرجت بتعداد أبروم وسمراز أبرم وبهرة تبريز وأم تبركت تقاد سراج النور سرًا بيانة تقاد سراج السرج سراً تنورت بنور جلال بازخ وشرنطق بقدوس بركوت به النار أخمدت biyahın veya yuhin namuhin acaaliya, bıtmıtam mihraş lidar elenasımt, hal ahil şalg şalgob şadalg, tahi tuhub tütuhub tütthet, enoh biymluh ve aburoh eksımt, bıtmlihi ayat şamuh teşməqat abızih beyzuh ve zimuhun başıda, xamaruh yeshruh bşarın tşemxat, bbelx ve simyan ve bazuh başıda, b zimuh aşmuhuh bhlkavn umrat, bşlmxat ikbal duayı ve kumlayı ve kumlayı mıla aldağı pşbi فيا شمحثا يا شمخثا أنت شملقا ويا عيطلا هطل الرياح تخلقلت بك الحول والصول الشديد لمن أتى لباب جنابك التجا ظلمة جلت بطاها ويا وطا سين وطاسين كلنا بطاسين ميم للسعادة اقبلت وكاف وهاياء وعين وصادها كفايتنا من كل عين بنا حوت بحاميم عين ثم سين وقافها حمايتنا من كل سوء بشلمهت بقاف ونون ثم حاميم بعدها وفي سورة الدخان سرا قد احكمت بألف ولام والنسى وعقودها وفي سورة الأنعام والنور نوورت وألف ولام ثم راء بسرها علوت بنور الاسم من كل ما جنت وألف ولام ثم ميم ورائها إلى مجمع الأرضاح والروح قد علت بسر حباميم الكتاب جميعها عليك بفضل النور يا نور أكسمت bənməbəs ve nazıgat vatarık, vəfis semaıdâtı buluj və zulzület, bıhket barak, thumanun vəsail, vəfis sūratı tehmiz və şems kuvirat, vəbızâriatı dır və nəjm ıdhwâ, vəbıqtərbatıliyâl umur təqrabbat, عدما قرأ القاري ما قد تنزلت فأسألك يا مولاي في فضلك الذي على كل ما أنزلت كتبا تفضلت بآهيا شراهيا أدوني صبت أصباوث آل شدا يكسمت طيطفت سر بدوح أجهزة بطة زهجة بباح الوحى بالفتح والنصر أسرعت بنور فجش مع ثزخز يا سيدي وبالآية الكبرى أمني من الفجت بحق فكج مع مخمة إلى هنا بأسمائك الحسن أجرني من الشتت حروف لبهرام علت وتشامخت واسم عصى موسى به الظلمة جلت تبسّلت يا رب إليك بسرها تبسل ذي ذل به الناس هتات حروف بمعناها لها الفضل شرفت مدى الدهر والأيام يا رب حنات دعوتك يا الله حقا وإنني تبسلت بالآيات جمعا بما حوت فتلك حروف النور فجمع خواصها وحكك معانيها به الخير ممت وأخضرني عملا خديما مسخرا تهيم في يائيل به الكربة جلت فسخر لي فيها خديما يطيعني بفضل حروف أم الكتاب وما تلت وأسألك يا مولاي في اسمك الذي إذا دعي جمع الأمور تيسرت إلهي فارحم ضعفي واغفر لي زلتي بما قد دعتك الأنبياء توسلت. يا خالقي يا سيدي اقض حاجتي إليك أموري يا إلهي تسلمت توسلت يا ربي إليك بأحمد وأسمائك الحسنى التي هي جمعت فجُد وَاعْفُ وَاصْفَح يَا إِلَٰهِ بِتَوْبَةٍ عَلَى عَبْدِكَ الْمِسْكِينِ مِنْ نَظْرَةِ عَبَت وَوَفِّقْنِي لِلْخَيْرِ وَالصِّدْقِ وَالتُّقَى وَاسْكِنَنِّي الْفِرْدَوْسَ مَعْ فِرْقَةٍ عَلَت وَكُنْ بِي رَؤُوفًا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَمَا أَمُوتُ وَأَلْقَى ظُلْمَةَ الْقَبْرِ وَثِقْ الْمَوَازِينِ بِلُطْفِكَ إِنْ خَفَّتْ وَجَزِّزْنِي حَتَّى الصِّرَاطَ مُهْرِفِلَا وَاحْمِنَنِّي مِنْ حَرِّ نَارٍ وَمَا حَمَتْ وَسَامِحْنِي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ جَنَيْتُهُ وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِ الْعِظَامِ وَإِنْ عَلَتْ هَذَا bir sırın, min al esrar, fil loğu unzilat. Üç asiy, sıffet, bagda xatmin, alı rəsşi, mithlus şaham, teqovmat. Vemim, tamis, abter, thum sullamu. Vfi vastha, bil jerteyin, teşerbeket. Varbata, tupkil تثير ila al-хиيرات ve الرزق جمیعت، وهائ شقيق ثم وا مكبس كأنبوب حجام من السر التوات، وآخرها مثل الأباء إلى خاتم خماسي أركان به السر قد حبت، فعدله من بعد عشر ثلاثة ولا تكفي إحصائها متاهمة ثلاث من التوراة لا شك أربع وأربع من إنجيل عيسى بن مريمت وخمس من القرآن هن تمامها إلى كل مخلوق فصيح وأبكمت فهذا هو اسم الله جل جلاله وأسماؤه عند البرية قد سمت فهذا هو اسم الله يا قارئنت به ولا ترتدت تبلي لروحك بالخبث، فهذا هو اسم الله جاي، فهذا هو اسم الله يا جاهل لعتكث، وإياهك تشكك تتلف الروح الخبث، فخذ هذه الأسماء حقا وأخفها وفيها من الأسرار ما لا به لوت. بها العهد والميثاق والوعد واللقاء وبالمسك والكافور حقاً قد اختمت ولا تعذذ الأسماء وَلَكَانَ لجاهل ولو كان مع أنثى لكانت به سمت فإن كان حاملها من الخوف هاربا فأكبل ولا تخشى الملوك بما حبت fie in cana من min al-jin vakiya, fahamim harfü'l-ayniya sahukutiget, fatersemu min fokul-jebin hurufha, fhaa hi ismüllâhi jamiyan tefdâlet. Wi in cana insanın yıqafu adu wuhu, wla taqshem in baksı'l-muluk, wla ibtâgat. Fie in cana hâzal fi hamil فإن كان هذا الاسم في حامل تاجر فأمواله بالخير والجود قد نمت. وإن كنت حاملها من الخوف هاربا فأكبل ولا تخشى فتأمن من الخبث. فيا حامل الاسم الذي جل قدره تبقى به كل الأمور تسلمت. فقاتل ولا تخشى وحارب ولا تخف. ودسك الأرض بالبحوش تعمرت وأقبل ولا تهرب وخاص من تشاء ولا تخش بأسا للملوك ولو حبت فلا حية تخشى ولا عقرب ترى ولا أسد يأتي إليك بهمهمت ولا تخش من سيف ولا طعن خنجر ولا تخش من رمح ولا شر أسهمت Jaza man qarae هذا شفاعة Ahmadin ve yipşer fil cennat ma pur cüffet ve alem bi anl Mustafa xir mersel ve afzal xalik Allah man qat tefrket كل ceddar bihi min jahhi kll hajet ve selhi ki tenju على المصطفى المختار ما نسمة سمت وصل على المختار والآل كلهم كعد نبات الأرض بالريح ما سرت وصل صلاة تملو الأرض والسماء كوبلغ غمام مع رعود تجلجلت فيكفيك أن الله صلى بنفسه وأملاكه صلت عليه وسلمت وسلم عليه دائما متوسلا مدى الدهر والأيام ما شمس أشرقت وسلم على الأطعار من آل هاشم عدد ما حجد حجيج وتسلمت ورضى يا إله عن أبي بكر مع عمر ورضى على عثمان مع حيدر الثبت كذا الآل والأصحاب جمعاً جميعهم مع aliyâi ve salihin ma havet, mecalu Ali ve abni amm Muhammed